عطشانين شوفو شن عطشانين شوفو شن شن صالف على شوان <تصفيق> يا من ساكن يا مهدب هاي يو... عطشانين شوفو بالماء... يا من ساكن يا مهدب هاي يو... بها... <تصفيق> شان ينشوفو شن بالماي يا من ساكن يامه دب هاي وبهاي بعد ما نحمل افراق شن صالف على شوار بعد ما نحمل افراق شن صالف على شوار يا من ساكن يامه دب هاي وبهاي يا من ساكن يا مهدي ضاي و ضهار من كثرين جيتك صارنا سنين نذرنا على الطريج القلب والعين قالوا تقصد انت القبر الحسيني صحو احنا عتني انا قلا رجلي ما نحتاج دين وشنا براس قدرنا نفيد العمك العباس ما نحتاج دين وشنا براس قدرنا نفيد العباس بعد ما نحمل افراق كم سالف على اشوار بعد ما نحمل افراق على علي يا من ساكن يا, يا من ساكن يمهد ضهاي وبهاي يا من ساكن يمهد ضهاي وبهاي عطشانين شوفوا شنو وبهاي بعد ما عدنا نحمل فراق جن سالف على ما عدنا نحمل فراق جن على شوار يا من ساكن يا مهد ظهاري وابهاري من ساكن يا مهد فرحة تنزهر أخلاف عاشور ظلم و داعتك و جيتك نور شبابش قد فن بنص القبور صاحة يا بصالح مني لنحور غيرك ما هوين حبنا انت حبنا قالبنا انت و مين و يبدل قالبنا غيرك ما هوين و انت حبناك قلوبنا انت ومينه يبدل بعد ما نحمل افراق شنسالف على شواق بعد ما نحمل افراق شنسالف على شواق يا من ساكن يا ماذب هاي وبهاق يا من ساكن يا مهدي بهاي وبهاي عطشانين شوفوا يا من ساكن يا مهدي بهاي وبهاي عطشانين شوفوا يا من ساكن يا مهدي بعد ما نحمل فراق شنسالف على اشواد بعد ما نحمل افرار جنس صالف على شوار يا من ساكن يا مهدي بهاي وبهاي يا من ساكن يا مهدي بهاي وبهاي نعلم الهم على الهم يا أبو ناوي نريد منك في دعوني بدو شوف عدوانك سبوني لأن ننتظر جيتك حاربوني تعالي الخاطر العريض جزام يا علي أنا قاعد بعد ما نام تعال الخاطر العرق يتجسام يا صبر علينا قاعد بعد ما نام بعد ما نحمل أفراق شنسولف على شوار بعد ما نحمل أفراق شنسولف على شوار يا من ساكن يا مهد بهاي وبهاي Yaman sakin yaman diba hai Ato shanin shafu shinna bil maai Yaman sakin yaman diba hai Ato shanin shafu shinna bil maai Yaman sakin yaman diba hai Bajad ma nishmil afraad Shins alif ala shwaad بعد ما نحمل افراب تنسالف على شوار يا من ساكن يا مهدي بهاي وبهاي يا من ساكن يا مهدي بهاي وبهاي بصب الناي وحنا نروح بالناي تبتنا نيطة فيها يا ماي يا ماذا الفكر عدنا وعقل عمي يا عمي رايزة لا رايزة رايزة رايزة يا من حبك دلو ما يبقى, يبقى كل داي <تصفيق> تعالي خاطر عيون العصافير, العصافير لا يجنح ظهرت تقدر الطير تعالي خاطر عيون العصافير لا يجنح ضغط تقدر الطيب بعد ما نحمل افراك شنسولف على شواك بعد ما نحمل افراك شنسولف على شواك يا من ساكن يا مهدي بهاي وبهاي يا من ساكن يا مهدي بهاي وبهاي وشن بالماي يا من ساكن يا مهدي بهاي وبهاي عطشانين شوف وشن بالماي يا من ساكن يا مهدي بهاي وبهاي بعد ما نحمل افراق شنسالف على شوار بعد ما نحمل افراق نسالف على شوال يا من ساكن يا مهدي بهاي وبهاي يا من ساكن يا مهدي بهاي وبهاي <تصفيق> يا من ساكن يا مهدي بهاي وبهاي بصوت الرادود الحسيني عباس السعيدي الكلمات للشاعر المبدأ علي الملا الخزاعي الهندسة والتوزيع مؤيد اسماعيل وابو ايليا التميمي ونسالكم الدعاء